اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا وسل سخيمة قلوبنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أعمالنا وأعمالنا وأزواجنا وذرياتنا وأوقاتنا وأموالنا واجعلنا مباركين أينما كنا اللهم آت نفوسنا تقوها وزكها أن تخير من زكها أن توليها ومولها